موقلی نل تون نل بل پری مرحة عليكم فإذا جاءت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحعة على الخير وک ن دل يَأْتِ الْأَحْزَابُ زبلیہ جب یو رَبِّي يَسْأَلُونَ عَن أَنبَائِكُمْ يَسْأَلُونَ عَن أَنبَائِكُمْ أَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا One M من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه منهم من ينتظر أمنهم من قضى نحبه وفيره she uh -huh. ما گول ملک وہ فَفَرِيقًا تَقُتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ فَتَلَيْنَا مَا تَقُونَ وَأُسْرِعْ كُنْ أَ النَّ ب مَ تِ منِن كُد بِفَاحِشَةِ مُبَةِ يضف لََّز وَكَالَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا